وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْآنِ فَقُلْ الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فسوف تعدمون من يأتيه عذاب وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال يا غني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المرطين واتعن الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين RAB in nabini min ahli wa in wعدaka lalhaf Fakal RAB in nabini وعدك الحسق وأنت أحكم الحاكمين